ولله يسجد مَا في السماوات وما في الأرض من دبة والملائكة وهم لا يستكبرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من